بسم الله الرحمن الرحيم حمين تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو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 وهمت كل أُمَّةٍ برسولهم لِيَأْخُذُوهُ وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فَأَخَذْتُهُمْ فكيف كان عقاب وكذلك حق كلمة ربك على الذين كفروا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمَنُوا ربنا عسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم وما صلح ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته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 وقال رجل مؤمن من ال فرعون يكتم ايمانه اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم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 الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان بن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا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 ومن عمل صالحا من ذكر أو وَهُوَ وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى الضَّلَالِ تَذْعُنَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لَهُ لي بِعِلْمٍ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ لَا جَرَمَ أَن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 فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بِآلِ فرعون سوء العذاب النار يؤرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في الناس. فيقول الضعفاء للذين استكبروا, استكبروا إن كنا لكم تبعا فهل أنتم, فهل أنتم مغنون عَنَّا نصيبا مِنَ النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إِنَّ الله قد حكم بين العباد وقال الذين فِي خزنة جهنم دعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا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 إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغ فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكبر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 هو الذي خلقكم من ترعب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم فلتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا اجلا مسما ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت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 ذلك بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبوا أبا جهنم خالدين فيها فبئس مسوى المتكبرين فاصبر إني ان وعد الله حق فان من بعض الذين نعدهم أو تفينك فإلينا يرجعون ولقد ارسلنا رسلا من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 يَا فَاسِيَاءُ أَنُ لَكَ الْمُبْطِلُونَ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ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 فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما أغأوا بأس ما قالوا وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إِيمَانُهُمْ لما وأو بأسنا سُنَّةَ الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون